Mmm -hmm. ثم اتبعت ثنائي برجائي ورويت الارض دمعا من بكائي وعلمت النعيم وشع الإحساس والدمعة تجري ضربات القلب زلزال بالصدر يا إلهي غرق في بحر وزري ندم وأشتكي من ضعف حالي ندم وأشتكي من ضعف حالي فرحة التوبات ظلت تعتريني وسيبقى ذكرها دو... So